اهل بيت المصطفى نور تجدد صلي يا رب على الهادي محمد اهل بيت المصطفى نور تجدد صلي يا رب على الهادي محمد فضل الله محمد عرفنا لا اطاعه تحت ايد الشفاعه نحبها على قناعه بزهره محمد الوارد بالمكر ما يفوح يفوح ويغمر ال جو وبلسم لالجروح بزهره محمد اهل بيت المصطفى نور انتجدت تجدد, تجدد صل يا رب على الهادي محمد الو بيت المصطفى نور انتج جداد يا رب على, ال... على الهادي محمد <تصفيق> اسمع اسمع فضل الله علي <تصفيق> تقول وياي فضل الله علي علي يا علي <سؤال> امام الاولي <سؤال> وعلي خير العمل <سؤال> علي رمض الامل <سؤال> <سؤال> بذي شرحي در علي <سؤال> همومة انجلي الى <سؤال> افدي الاهالي <سؤال> <سؤال> <سؤال> علي يا علي يا علي بس يا علي يا علي يا علي علي علي علي آي وعلي غاية وعلي راية وعلي نور وعلي سور علي همة وعلي دذنب علي قمة وعلي عالي وعلي غالي وعلي اول تعلي نور وعلي سور علي آية والي راية وعلي وادي التي ترى ايه لا يثلم جرب علي المرحب علي بيده conservative بيده ايه بيده المرحب بيد المذهب شتال مرحب هي أخو الهادي وصية مثال العبقرية يا حماي الحمية علي نفس الأبي علي آية وعلي غاية وعلي راي علي نور وعلي سر علي أما وعلي ذما